انا العبد الغريق بلج بحر اصليح الرب بما القى مجيدا العبد الغريق بلج بحر اصليح الرب الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوبا أنا الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كذيبا